يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأنا من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا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 ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وَسَقَ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون